بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه 124-الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 125-والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 126-أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون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 إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أؤمنوا كما آمن السفهاء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 ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءاً وأنزل من السماء ما فَأَخْرَجَ به مِنَ الثمرات رزقا لكم فَلَا تجعلوا لله أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ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 وعالِحات أن لهم جَنَّاتٍ لهم جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار كل ما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا, قالوا هذا الذي رزقنا من وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون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 إلى الله ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواؤه نسبع سماءات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة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 وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كونتم تكتون وإلَّقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْقُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَّ مِنْهَا رَغْدٌ حَيْثُ شَئَتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هذه الشَّجَرَةَ فتتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبط بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرون ومتع إلاهين فتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبط ها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك هؤلاء النار هم فيها خالدون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 117-وإنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون 118-واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة, وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 119-الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون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 129-وهما كن من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذالك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرّقنا بكم البحر فأجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آلَ فرعون وأنتم تظرون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 لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قل دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتوا رفضوا ودخل الباب سجدا ودخلوا الباب سجدو وقولوا حق نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا على الذين ظلموا رجзам من السماء رجзам من السماء بما كانوا يفسقون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 بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرهم. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارق ولا بكر عوان بين ذلك عوان بين ذلك ففعلوا ما تأمرون قال دع لنا ربك يبين لنا ما لونها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 قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون 127-قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة, مسلمة لا شيئة فيها قال الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون 128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 وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا نَ قُلْنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَرَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ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 فَوَيْبُ الَّذِينَ يَقْتُوْنَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَشْتَوُ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْنُ الَّهُمْ مِمَّا كَتَرَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْنُ الَّهُمْ مِمَّا يَبْسِلُونَ وَقَالُوا لَنْ تَمَسْنَا اللَّهَ إلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ من كسب كَسَبَ وأحاقت به خطيئته خَطِيئَتُهُ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِبُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْتَاقَكُمْ لَا تَسْفِتُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرؤتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم يتقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تضارعون عليهم ذي الفتن والعدوان واياكنكم اسرات فادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 وكانوا من قبل يستفححون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس نشتروا به أنفسهم أن يفكروا بما أنزل الله أي يكفر بما أنزل الله بغية أي ينزل الله من فضله على من يشاء على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب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 قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم تخذم العجل من بعده وأنتم فалиون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة قالوا سمعنا وعصينا وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم كل إكس ما يأمركم به إمانكم إنكم مؤمنون قل إن كانت لكم الدعوة الآيرة عن الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إنكم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولئن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم تجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وَمَا هُوَ بِمُسَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيدَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ بإذن الله مصدق لما بين يديه وهده وبوشرى للمؤمنين. من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبيريل وملكه وجبيريل وملكه فإن الله عدو الكافرين. ولقد أرسلنا إليك آيات بجنات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نذده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم بدفري من الذين أهود الكتاب كتاب الله كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون والتبع ما تتن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملائكة لذابل وما أنزل على الملائكة لذابلها أوت وما أوت يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكر فيتعلمون منهما ما يفرق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 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا وَالدَّكَسِرُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَعُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا, كفارا حَسَدًا مِنْ يَدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْفُ وَاصْبَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست على شيء وهم يتناولون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَا تُولُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه, سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قالتون فديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له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 ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ بَتَلَ إبراهيم رَبُّه بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعَلْتُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ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 أن ظهر بيت الظايفين والعاقبين وركع السجود وإذ قال إبراهيم رب على هذا بلدا آمنه ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر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 قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها وَنَحْنُ ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلق لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كنوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل من لة إبراهيم حليفه وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأصلي وما أوتي موسى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 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِدَغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِدْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ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 قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراق مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَدِينَ رَأَتْ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَايَةِ فَلَنْوَلِيَنَكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَفْرَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ وَحَيْثُ مَا كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وَإِنَّ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَن مَا يَعْمَلُونَ وَلَدِمْ أَتَيْتَ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعَثُوهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْثٍ ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم إنك إدلا من الضالين.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 إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولئتم من نعمتي عليكم ولا عليكم تهذون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يكلوا عليكم آياتنا يكلوا عليكم آياتنا ويسكئكم ويعلّمكم الكتاب والحكمة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 فالأحيان ولكن لا تشعون ولنبل ونكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا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 إن الصف والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه أي يتطوف بهما وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يفهمون ما أنزل من البيانات والهدا من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك توب عليهم وأنا الدواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار الانائك عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يقفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وانهكم الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري, تجري في البحر بما ينفع الناس و ما انزل الله و ما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها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 وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ لَوْ أَنَّ لَنَا ثَرْوَةً فَنَتَبَرَّ وَأَمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّ وَأُنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَّا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 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسع إلا دعاء ونداء بكم عمي فهم لا يعقلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزُقُنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ, واشكروا لله إِن كُنتُمْ إِيَاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْزَّمَ وَنَحْمَ الْخِنْسِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَنَرِثُ الظَّرَّ غَيْرَ ذَاتِ شَأْنٍ وَلَا عَابِدٍ فَلَا اسْمَ عَلَيْهِ فَلَا اسْمَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ مَوْفُوهٌ وَفِيهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا كما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا ي sufficiency عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب للمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شطاق بعيد ليس الذر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب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 والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفى بالأنفى فمن عفية له من أخيه شيء فالتبار بالمعروف فالتبار بالمعروف وأداءه إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربك ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا ول الأبد لعلكم تتقون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 فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم, فأصلح بينهم فلا إثم عليهم إن الله غفور رحيم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 وعلى الذين يطيطونهم فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنسل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان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 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرسلون حِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَةُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِذَا سِلَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِذَا سِلَّهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَغْتَالُونَ أَنفُسَكُمْ فتاب عليكم, فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ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 تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس لتأكلوا فريقاً من أموال الناس ليت وأنتم تعلمون وذكر الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه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 ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الكصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنس والله لا يحب الفساد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا اللَّهَ أَخَذَتْهُمُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ مَثْوَاهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرَارِ أَمْرِضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السلم ولا تتبعوا فتوات الشيطان إنه لكم عجل مبين فإن سللتم من بعد ما جاءكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينفرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟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 129. للذين كفروا الحياة الدنيا ويسفرون من الذين آمنوا والذين ادقوا فوقهم يوم القيامة فالله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوثوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُم عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله وَاللَّهُ وَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِي قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ ويسألونك ماذا يُنفِقون قل العقل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عنيت ما قل إصلاح لهم خير وإن تخالفهم فإحواركم والله يعلم المفسد من المفسد وَلَوْ الله اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَتٌ مُؤْمِنَةٌ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 ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرز لهم فاءته حرثكم امناشته وقدموا لانفسكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا ان ان امناقه المؤمنين ولا تجعلوا الله عروة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة تقول ولا يحل لهن أيقثم ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أيقثم ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن لله واليوم الآخر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 أَقْطَلَ قُمَرَ وَتَالِ فَإِمْسَاءَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُمْ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحْلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُ مِمَّا أَتِيْتُمُهُنَّ شَيْئًا إلَّا أَنْ يَقْفَى إلَّا أَنْ يَقْفَى إلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتذوها ومن يتعذ حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن قلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح سوجا غيرا فإن قلقها فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن صنا أن, أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف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 وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا خَلَقَ الذَّكَرَ النِّسَاءَ بَلَغْنَا أَجَلَهُمْ فَلَا تَعْتَدُوهُمْ فَلَا تَعْتَدُوهُمْ أَن يَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يربعن أولادهن حولين إلقاء ليل من أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رسدهن وفسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا مسعها لا تضار ووالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك.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 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْتُمْ وَيَدَرُونَ أَسْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُنَ خَبِيرٌ ولا جناح عريكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن, تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى ويبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حريم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفربوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المكتر قدره متاعا للمعروف حقا على المحسنين وَإِن قَلَّقتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَنِصْفُ مَا تَرَكْتُمْ إِلَّا أَنْ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ النِّكَاحِ وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المسخى وقوموا لله فإن خفتوا فرجاءا أو رجلا فإذا أمنتم فذكر الله فإذا أمنتم فذكر الله كما علمتون ما لم تكنوا تعلمون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 إن الله لدو خضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشهون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قررا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسك وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى, من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيكم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وَمَا لنا أَلَّا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من بيالنا وأذنا إنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قادة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 والله يختي ملكه من يشاء والله آسع عليم وقال له نبيهم إن آية ملكه إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذلك لَآيَةً لكم إِن كنتم مؤمنين فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِكُمْ بِنَهُمْ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ لِنِنِي وَمَنْ لَمْ يَقْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَقْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ غَتَرَ فَغَرْفَةً بِيَلِهِ من فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَقَاقَتَلَنَّ الْيَوْمَ قَالُوا لَقَاقَتَلَنَّ الْيَوْمَ رِجَالٌ تَوْجُنُونَ قَالَ الَّذِينَ يَقُلُونَ أَنَّهُمْ مُنَاقِضَ اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فئة كثيرة بإذن اللَّهِ اللهم الصابرين ولما درسوا جالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله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 فمن هم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتنو ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا افِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ افِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَيِّ أَتِيَ يَوْمٍ من قَبْلِ أن يأتي يوم لا بيع ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون Allah لا إله إلا هو الحي القيوم.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 بيست يوما أو بعض يوم قال بلى بست مئة عام فاظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن واظر إلى حمارك ولن آية للناس واظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله قال أعلم أن الله Allah على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أ ولم تؤمن؟ قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل ثم جعل على كل جبل منهم جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أبتدت سبع سنابل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 اليوم الآخر.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 netic bir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 صدقات فنعماه وَإِن تخفواها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ويكفّر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وماتوفقوا من خير فلأنفسكم وما توفقون إلا بتقاؤ وجه الله وما توفقوا من خير وفئ إليكم وأتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصر في سبيل الله لا يستطيعون ضرب في الأرض لا يستطيعون ضرب في الأرض يحسبهم الجاد 129-وهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم 120-الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية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 ما البيع مثل الربا وأحلى الله البيعة وحرّم الربا فمن جاءه موعدة من ربه فأتها فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خاردو.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 اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا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 يوم ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تدايتو بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مسمى فكتبوه.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 أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كذيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة